ثََّلَ أُصُوللَ فَبِإِذْنِ الَّه وَل يُخزِي الفَاسِتِي وَماَا أَفَ أَ الله, الله عَلَ رَسُولِه مِنْهُ فَمَا أَوْ جَتُ مع لَلِ م خَيلِ وَلَرِكَاب فَمَا جفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلق رتله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما القرى فلله وللرسول وفي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 وََّهُ وَتكُ إنَّ اللهَ شَدُ الْقَد للِلف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 فيرون على انفسهم ولن كان بهم خصاصا ومن يوشك ان نفسني فالاولئك هم المصيف